من خشي الرحمن بالله السماء ومو شهيد، ولقد خلقنا السماوات ولمضوا بينهما في ستة أيام، وما مسنا وما مسنا بالغروب، فاصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. Oh مستقيم <تصفيق> صراط الذين امنوا عليهم غ لما ماك والسماء ناتكم هذا الذي كنتم به تستعن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وفي موسى إذا إلى فرعون وهم ينظرون فما استطاعوا من That's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 الرحمن الرحيم والقرآن كتاب مسطور Tant qu'on le Come on, come موسوعه <تصفيق>